من الله ما عمل الدين تقوى الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه الحمد لله الذي خلق التائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات.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 ولا يتبرم بإلحاح الملحين ولا بدعاء الداعين ولا باستغفار المستغفرين ولا توبة التائبين أحمده حمد الشاكرين الذاكرين العارفين المؤمنين المتقين لربهم والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين وحبيب رب العالمين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله الإسلام موغل في الأخلاق الفاضلة والقيم النبيلة بكلياتها وتفاصيلها وجلها ودقيقها يرب الإسلام أتباعه والمجتمع على تعاون مثمر وعلى تكافل بناء ويبني العلاقات الاجتماعية والإنسانية وفق فواصل واضحة وحدود بينا لا تقاطع فيها مع احتفاظ بمساحات للعدل ومساحات للفضل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم عدل ومن عفا وأصلح فأجره على الله فضل والجروح قصاص عدل فمن تصدق به فهو كفارة له فضل الإسلام يحتفظ في العلاقات بمساحات العدل وبمساحات الفضل سوف أتناول اليوم خلقا من أخلاق الإسلام في إطار العدل وإطار الفضل من الأخلاق النبيلة جدا ولكن الحضارة المعاصرة لا تعرف هذا الخلق النبيل لأنه لا مردود من الناحية المادي ولا عائدة من هذه الناحية على الإنسان الذي يباشر ويتعامل بهذا الخلق هذا الخلق الذي سوف أتناوله ليس بعيدا عن مجداننا في السودان باعتبار أن المجتمع السوداني يستمد ثقافته المجتمعية من الإسلام الحنيف ومن قيمه سوف أفتح ملف الضيف ما له وما عليه في الإسلام والضيف يعتبر من الأخلاق التفاصيل في الإسلام هي من تفاصيل الأخلاق من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه والضيف في الحضارة المعاصرة المادية لا مكان له إما لسرعة إيقاع الحياة وإما لأنه كما أسلفت لا عائدة مادي من وراء الضيف الضيف في البادية وفي الأرياف يحتفى به ويفرح الناس به ويعتبرون قدوم الضيف هو قدوم الخير عليهم ويستبشرون بذلك أما في المدن التي تزعم التحضر فإنه من الصعب جدا أن يكون هنالك ضيف خاصة الذي يأتي على غر الذي يأتي بغير مواعيد قد يدعى إنسان إلى بيت ويكرم ويحتفى به بعد أن يجهز له وتعد له الميزانية المطلوبة لذلك أما أن يأتي الأضياف أرتالا وجماعات وفرادا إلى البيوت يطرقونها أظن هذا في العاصمة وفي بعض المناطق وفي بعض الأحياء من المسائل القليلة جدا الضيف وإكرامه من سيم المرسلين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه بغير مواعيد فإنه إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قال سلام قوم مكرول استبشر بهم ولقيهم وأول شيء في الآية أن هؤلاء دخلوا لأن الباب كان فاتحاً للأضياف الباب فاتح ما دير الزول ما يل يأخذ الزول عامل جرس بالله بعد جرس زما يجيك يأخذ جرس عاملوا ليش مكتوب والله ناس عاملين بيباء والله كخبتت بالحجار شبت حاجة رقعات تخبت الباب زور بيجيو خبرك ما فيه يخما تفتح الباب ده ياخي أفتح الباب بإبراهيم عليه السلام قيل أنه أول من ميد الموائد يعني عمل موائد وبعدين إبراهيم عليه السلام ده بتاع ضيوف أصل كما بيقول أنبياء بتاع ضيوف بتاع ضيوف فينه لكن الضيف يحلله مشكلة ذات الضيف الناس ذاته ما في ذلك عنده طاقه يقابل لضيفة الزمن ده والمر ذاته بتخليك تقول لك يا راكل اشهذا مكفينة نحن ذات شتبشي قلنا لك كمان الناس تانين فوقنا ما النساء ما بيقبولن ذاته إلا مارا عاصينا وكريم أصلا فإبراهيم عليه السلام قالوا سلامة دخلوا جوة لا بخبته معناه فاتح بابه للناس قال سلام قوم منكرون فراغ بالفاء راغ جرى طوالي دخلوا ما قال لهم شكلكم كده ما فاطرين يا أخي شكلكم ما فاطين شو يا أخي راجل يا أخي شكلكم كده ما فاطرين يقول لهم كذا شكلك ما موت غدي يا أخي زور جاك من محل بعيد يعني كنت غدا وانت كافترية يعني أنا شجيم لكن يا أخي فراغ إلى أهله جار جل جلي فراغ راغة شوف راغة دي كيف إلى أهله فجاء والفت دل على أن هذا أمر كان مهيأ له يعني شوف فزاة رزول بعد ما يدخلك لحد ما يجيب لك الأكل يصير روحك يا أنت تكون ذيف وجعان وجاء من محلة بعيدة ياخر لحد ما يجيب الأكل إبراهيم عليه السلام فجاء شوف راغى فجاء كلها بالفاء فراغى فجاء بعجل سمين فقربه الفاء دي كلها فقربه فجاء فراغى فاء التعقيم يعني طوال سرعة ما انتظر فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين أول حاجة ناس ثلاثة جاء لهم عجل عجل والله إبراهيم من الكريم كرم عليه السلام عجل ثلاثة نفر جاب له العجل وعجل كمان سمين الله قال كده وفي هود بعجل حنيذ حنيذ يعني مشوي والشدى العجل ده لحد ما يتضحوا ويسلخوا وينجدوا دائرة الناس دين الله قال فجاء معناه طوالي يعني كان منجذ ومنتظر وما عارفهم جايين لكن خاتي مجهز أكل للناس زي ما يقولوا أهل الزمان الناس اللي كان عندهم قيم يقول ليك للغاش والماشي ما ما بس البيو بس فجاء بعقل سمين وأهم حاجة في الإكرام فقربه إليهم فقربه إليهم خدت الأكل ودعهم واحد يخدت الصفرة يقولون يا إخوانا قوموا الزول ده ما قال لهم قوموا ذاته خط جنبه يعني الزول بخط لك الصفرة هناك ويقول ليه قوم واصل ده إكرام ما بطل لكن إبراهيم عليه السلام ما قال لهم قوموا فقربه إليهم بعد ذاك حنسوا فقال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة لما رأى عيديهم لا تصل إليهم فبالتالي الإكرام من شيء من إكرام الضيف من شيء من المرسلين قال يوسف عليه السلام مفتخراً بذلك ألا ترون أني أوف الكيلة وأنا خير المنزلين المنزلين البضيف يعني قال له أنا بضيف أنا أخي من يضيف قال له يقول وأنا خير المنزلين وذم الله قرية من القرى أبت أن تستضيف الخضر وموسى حتى إذا أتوا على قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما في ناس كمان لا يمين فأبوا أن يضيفوهما جاء في الصحيح مسلم من حديث أبي بن كعب قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فابوا ان يضيفوهما قال النبي اتي يا اهل قريه لامى ان ما بكرم الضيف لان اتي يا اهل قريه أهلها اهلها فابوا ان يضيفوهما ودي قريه ابن عباس قال هذه ابخل قريه في الدنيا لحد يوم الناس دول يكونوا بخيلين وقال ام قرية أبو يضيفون أن أبنى... خليهوا أن يأخذ أمياء هم ما عارف إنهم أمياء لا عارفين دا موسى عليه السلام ولا عارفين دا عليه السلام لكن أبوا أن يضيفوهما القرآن جابوا لحد يوم ذمهم الكتاب الكريم وذمهم الكتاب الخالد إلى يوم القيامة ذمهم يقرأ عند الأجيال وتتعلمه الأجيال أنهم أبوا أن يضيفوهما وبالتالي حتى تذكرني في ناس واحد ما شالوا العرب زمان الواحد بيعمل النار عشان الزور الضالي في الصحراء الضيف يجعلوا قال أرقت وما الأعشى أرقت وما بي من سهاد مؤرق وما بي من سقم وما بي تعشق لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار بالبقاع تحرق تشب لمقرورين يصطليانها وبات على النار الندى والمحلق المحلق الكندي يمدح بأنه عامل النار في الصحراء عشان الزول ضل الطريق يجي ويضيف ويأكل ويشرب في النار دي ففي واحد مشى لناس عربي مشى لناس في الخلق مضيف قام ذماهم نبذوا وعنده حق ينبذوا قال يذم هؤلاء القوم بالبخل وي وينعتهم باللؤم قوم إذا نبح الكلب ضيفهم قالوا لأمهم بولي على النار النار ما بيطواب الموية بيطواب البول لأن الموية بيحتاج لها شديد من كثرة ما ناس يقول لك تعرف يقول لك فلان ده جلدة تعرف جلدة يعني شنو جلدة يعني النوع الجلدة ده قالوا لأمهم بولي على النار ولن تبول لهم خشية أن تجود به ولن تبول لهم إلا بمقداره أمهم زاة ألأم منهم لو داريت في النار بالبول بيتبول ليهم بول بسيط بول هذا بتفكه من كثرة ما ناس بخيلين بول هذا بتفكه بتبول غدر البول اللي بطف في النار بس يا أخي قال لأما في الهداعي ومن أكرم الناس أضياف رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام قبل البعثة وبعد البعثة قالت له خليجة إنك لتقرئ الضيف وتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق والحديث في الصيحين افتخرت بأنه يقرئ الضيف يقرئ الضيف يعني يكرم الضيف يقرئ الضيف ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد في بيته إناء لبن صغير فيرسل إلى مئة من أصحابه في هذا الإناء يشربون منه ويبقى في الإناء بقية كان معروف عليه الصلاة والسلام أنه يكرم الضيف الضيافة في الإسلام أولاً الضيافة في الإسلام حق واجب وليست قضية مزاجية متروكة للمزاج تكرمه أو لا تكرمه والدليل على ذلك حديث الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم حق الضيف واجب على كل مسلم من نزل بفنائه ضيف أصبح دين عليه إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه يعني قال لي الضيف لو جاء حق بيقب في رغبتك يعني زور جاك وما لجي تضيفه تديه حق الضيافة في ذببتك دين الله يبخليك كان ده غريب كده ما ما بخشت الناس في راسه لأنه المدنية والمادية لا تجدع للناس مجالا في هذا الباب بل أقول لك قل في الصحيحين الزوء كأن نزلت عنده ضيف وما تلك حقه تقلع منه بالمحكمة في الصحيحين تقلع منه بالقوة قال صلى الله عليه وسلم أقول تلك الناس الضيف ما عرف النه في حديث عقب بن عامر الأنصار قال يا رسول الله إنك ترسلنا إلى أقوام فننزل عندهم فلا يقرؤوا فلا يقرونا ما نأكلونا قال صلى الله عليه وسلم من نزل منكم على أخيه ضيفا كان حقا عليه إن منعه الضيافة أن يأخذها بالقوة الضيافة ما مزج تضيف زوجة خبت لك الباب لقى ضيف ده طوال عنده حق قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته والحديث في الصحيحين أيضا فليكرم ضيفه جائزته قال وما جائزته يا رسول الله قال يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام وما وراء ذلك صدقه ده كلام عجيب كلام عجيب قال يوم وليل دي جايز صديره أسكدها في ناس بعض المناطق في السودان الموضوع ده عندهم أصيل إذا أنت مشيت ضيف وما جعدت مليون والليل ده حقتك جائستك بيدوك لا في إيدك والله العظيم أنا مشيت يعني مناطق يعني كثيرة وحيمتها يعني في ناس مثلا تمشي لهم ضيف وتسلم عليهم ويسوقك مثلا تمشي في حلة تسلم عليهم وت... وتجي ماشي تقول لك لا يا شيخنا إلا تجنب تقول له ما داير يجيب لك جلابية يشليه خروف يركب ليك يقول هذا حقك حقك وفعله حقك حق سرعي أرسالهم قال دين عليه إن شاء اقتضى وإن شاء تركه كما عند البخاري في الأدب المفرد وعند الإمام أحمد في المسند يقول صلى الله عليه وسلم لا خير في من لا يضيف زول هو ذاته ما في زول بيجي ضيف إلا الناس اللي من المناطق البعيدة وأهلهم من بعيد لكن حسا إلا تعزم عزومة أنا أتكلم عن العزومة العزومة دي ما براك دتا تقول تعال لي نفطر معنا تعال لي معانا عريس لا تعزم وهو مرته دخل لي براولة أنا بتكلم عن ضيف جشايل هدومه شايل سنتطه وجاك من البلد خبت الباب الزول ده أول حق خش عليك يشيل حبه كان مدته يقول له عمنا القلع بل قوة منك الكلام ده كيف يا ناس لا د الدين بقى ما إن عندنا كلام كتير أنا قلشوني عنه رسوله قال حق قال إما نعوكم فخذوا حقكم بالقوة في صيحين ماذا بيجوا من النوع اللي إمداك تقول له حقك بالقوة طبعا الزور بيقول له حق بالقوة زي ما دات وما في أنت ضيف تحترم نفسك وبيتمش ثم بعد ذلك الضيف نفسه عليه أن يكون واعيا وأن لا يكون ثقيلا وفي ضيوف كمان والله دارين دك يا أخي في ضيوف يا أخي ما يسمع الكلام ويكاجر يا أخي الضيافة بالأدل وفي نوع بيجي يقنب خمستاشر يوم البيت ما شرعي هل نتكلم الجدي عن البيت ما شرعي وزول عنده بنات وعنده مرته يعني يقعده مين؟ جب لك يوم يومين انت ما تجي ده تنزل عن زور ضيف ترتب امورك على انه يومين بالكتير ثلاثة الحديث ما قال كده جائزته يومه وليلته دي حق واجب في الصيحين حق على كل مسلم وفي رواية حق واجب على كل مسلم ان يضيف ضيفه يوم وليلة والضيافة ثلاثة ايام وما وراء ذلك صدقة في نوع ده النوع بتعضيفة تقيل دمه تقيل وما بيحس ويجلب مع الناس ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين ما خلى حاجة بالآل كان بتخيل إن الضيافة دي فيها كلام قدردش ده الدين الإسلامي لأن ضيافة الضيف خلق أصيل في الإسلام ولذلك نظمه وقعده قال صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم قال لا يؤثم أحدكم أخاه إذا نزل عنده ضيفا لا يؤثم أحدكم أخاه إذا نزل عنده ضيفا يخذ كلام راخي جدا يعني ما تدخل أخوك أن نزلت عنده ضيف في الإسلام قال وما تأثيبه قال يثقل عليه حتى لا يقدر على إقرائه ما يقدر يكرمه ما يقدر يأكله يجي يقلب معاه يجيب علىه تجيل وعلى سلبية تجيل ده بغرضه ضيف ما بينفع حتى يؤثمه، وفي رواية البخاري إذا نزل أحدكم ضيفا فلا يحرج على أخيه يحرج تدخله في عرض فعلا في ناس فعلا بيجوا لكن بيسلوا الروح الزول كويس أما بقيني في البيت بأدبه باحترام ويقول نازل ضيف يمشي يحسن ويجيونا الساعة الأربع الليه يا ضيف يا أخي انت ضيف يا أخي انت الباب يا أخي ضيف شنو انت يا كويس يا أخي انت سورة محترم ضيف تعال في المواعدة اللي في الباب ما تدخل الناس في حرج يوعد ان تصروه كويس جنب في ديوانك ده محل ما يبدو لك الأكل أربط هناك وقوم هناك شعرت البيت ما شرعي ما تتقثبه شعرت إنه أحواله صعبة. ظروفه بيج عليه أن يمضي أحواله ما ماشى إذا شعرت بذلك فلا تؤثمه فلا تؤثمه وتؤثمه بأن تثقل عليه حتى لا يقدر على الإقراء اللي هي الضياف بعد ذلك نتكلم عن نماذج من الصحابة في إكرام الضيوف الإكرام ده خلق قصير أسطنج وزول ضيف يجيك زي ما قلت لك في ناس بيقولوا له يا أخي شكلك ما فاطر كويس في بيقول لك يا أخي تتعشى ولا ولا تنام خفيف ده ما بينفع كويس ناس بيقول لك شكلك كده ما فاطر شكلك كده ما متغدد نجيب له غدا ياخي تا جيب الغدا خا بعدين خلي يعني ما ما ما ما تبذيل. لكن خلي عندك فهم يعني شوفوا جاي من وين أول حاجة وشكله متغدى ولا متغدى بعد ذاك أنت براك تجيب له إذا البصاعة أحمد ممكن تسأله لكن الناس الكرماء ما بيسألون وده يا إخواننا كده خلي الصحابة أزلم أن تقول للصحابة كده أخي الصحابة هذه نحن ودر علم كده أخلي الصحابة والله في سردان ده في ناس بيكرموا إكرام جد لا در الله صحابة ولا در الله إحنا كده الصحابة انت في صعب في الناس في في مناطقهم كده أسمع لكم البيت مفتوح 24 ساعة بلل والنهار مفتوح ضرفتين كويس وعام الراكوبة كبير للضيوف طوالي الأكل شغال والشراب شغال والمون شغال والشاي شغال كرم جد وشوف من الـ من الـ من الـ من ال الأشياء اللي بتفق في الباب ده رجل حقيقة فاتح الباب سمع كركبه قال له والده يا وياخي أجري أمكن نضيف وأصلا منتظر نضيف يعني داير ضيف جو بتخيلوا دي رحمة جاتوا أجر باب من أبواب الأجر جاو قام قال له يا يا ياخي ده ما ضيف ده حمار مار قال لي والله ما يرجع ساكت دخلوا ودفق له شوالا للأدورة ده خليه أكله يمشي الحمار <تصفيق> قال <تصفيق> له والله ما يرجع دخلوا ده السودان خليه صاحبه يا أخي في السودان أنا بعرفه الزوال الزوال الحمد كلام أنا بعرفه وممكن أوريك محلته وبعدين أصلي في ثلاثة شوف الكرم الضيف ده أطلع بر الخرطوم دي أمشي الخالة ده والله إلاقوك ناس يكرموك من العدم والله أنا بستغرب من العدم والله فعلا من العدم واحد يا أخي في واحد يحكي لي قال لي المشاينة في الخالة ده نصفة طويلة خلاص وضل الطريق حافلة كاملة لاجاتهم مرة أكرمتهم كلهم يكون عنده فدن عجل أو فدن عجل بت بت بت بت بتحليب منها تطبحها له ويجيب لون يخفي الناس ولا بيسأله يجيبوا لون الشاي و. أنا ما مشيت القرى دي. أنت زمان مشيت نزلت عند زوس، عند زول والله في الشايد اللي ذكرك. لأنه أهل كلن أيزن بيجي شايد ترموزته. وشاية كبابيو. يقول لك حبي. مثلا سيد البيت يدق كباية تشرب. يجيك طواله والدعم شايد ترموزته. يقول لك ما بتعي ترجع الناس. الناس الميز على أشرب. أشرب الكباية. كان يدق زود الكبايته. الحين ده كله في شاية كبابيح. وشاية الكافيتيرات. وما ترموزاته. ترموز ذل ما ناس لا. المنشية وناس لا الطايف والصافية ما ترمز كفتيرة مطفقة لكن كرم جد والله لا أذكوري يا أخي كرم والله كرم جد القيم دي هذه قيم نبيلة وينبغي أن نحافظ عليها أورد البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العشاء فقال صلى الله عليه وسلم أرسل إلى بيوت نسائه قالوا في حاجة في مفعول حاجة في البيوت فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولعل في هذا تربية من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له نرسل لهم جاو ضيف البطيف فمله فقال أبو طلحة الأنصاري أنا يا رسول الله أنا بضيفه أخذه إلى البيت بعد العشاء سأل زوجه أم طلحة أم سليم الرميصاء أم أنس بن مالك قال لها ضيفي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت مرحى به مرحى به مرحبه قال ماذا عندك قالت ما عندي إلا طعام الصبية قال أشغليهم حتى يناموا أكل ما بكفي بلاي فزول زي دب ضي والله المرض زلوا دي تقول لي إنته راجل غبيان حال حالنا غبيان عليك إنته إنت إنت أرجل من الناس دي كلها بيخليت تقول لي تشبر شنو إنته أرجل من الناس دي الناس دي كلها سكت إنته بارك يا بي. أشغليهم حتى يناموا الشفع يأكل يكويك ما جاعن دايلات ترت لحد ما ناموا وضع الطعام الطعام لا يكفي إلا لواحد قال لها إذا جلسنا إلى ضيفنا في على الطعام فقوم إلى السراج كأنك تصلحيه فأطفئه فقامت إلى السراج وأطفأت ومثلوا لضيفهنا أنهم يأكلان ولا يأكلان يدخل يدخلان أيديهما في الطعام فارغة ويخرجانها فارغة استغل الظلام حتى شبع الضيف ونام وفي صلاة الفجر قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر لأبي طلحة وقد التفت إليه ووجده في الصف قال إن الله عجب البارحة من صنيعكما بضيفكما وباها بكم الملائكة إن الله عجب البارحة من صنيعكما بضيفكما وباها بكم الملائكة يا أخي دين ناس يا أخي دين يحترموا الضيف دين احترام يا أخي شبال ناس دين جابوا الشفاء رقدوا جعانين هم رقدوا جعانين كان رقا جعمل رقا شفعه جعانين ما بتحمل بكاهم جعانين قدامه والله عاقف تجاه البنوة دي عاقف معها دي أصلا رقضون جعانين وبوزوا العطل السراج النور وقعدوا بمثلوا إنهم بياكلوا ما أكلوا لحد ما الضفش بي إن الله عجب البارحة من صنيعكما بضيفكما وباها بكما الملائكة الضيافة خلق أصيل وقيمة نبيلة من قيم ذي منا أرجو وأتمنى أن تظل باقية بين الناس وإن تعسرت المعايش وأوصدت أبواب الأرزاق وقتر على الناس في أقواتهم أن يظل هذا من القيم التي يتفاءل بها الناس أنها تدر الخير لنا جميعا وأن الضيف رحمة وأن الضيف خير وأن الخير على قدوم الواردين كما تعلمنا من مفردات مجتمعنا وقيمه الأصيلة التي نستمتها من ديننا الحنير أسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يتقبل منا وأن يعيننا وأن يوفقنا لكل خير ولكل خلق نبيل إنه ولي ذلك والقادر عليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وإن من النماذج التي وردت في قيم المرؤات والنجدة والإعانة وإكرام الضيف والجود والكرم والبر والإحسان وسائر القيم النبيلة هو أن قيس ابن سعد ابن عبادة الأنصار رضي الله تعالى عنه وعن أبيه كان رجلا كريما رجل كريم وذات مرة باع أرض له باع وطه بتسعين ألف فجاء إلى المدينة فوجد الناس على حوائج فأقرضهم إياها أداهن القروج وزع على الناس دين يعني دين الناس ثم مرض فما عاده أحد الناس اللي بيجوا يزوروا يزوروا المريض ما جو؟ كان قال يا أخي ليه يا أخي؟ قال يا شنو؟, أنا عملت شنو؟ ليه الناس ما زاروني؟ قالوا كل يستحي من الدين الذي لك عليه مدين مدين منك؟ قال أخذ الله مالا منعني زيارة إخواني أخذ الله مالا منعني زيارة إخواني إخوانا المال دم جن الناس جن مجنن الناس جن يا أخي أول حاجة في حاجة مهمة جدا أنا دار أقول للناس استغل الفرصة جن الناس شغالين في السوق بغير قيم القيمة الأساسية تحصيل المال سمعت ب... في الأسبوع الفات بمعاملات أسئلة فتاوى يعني والله استغربت فتوى بتقول زول عنده عمارة بيأجر بدي العمارة رهن للناس بيشيلوا قروش من البنوك الداري يشيل قروش من البنك ما عنده حجر هنا بيجي لي ده بيقول له اسمع أرهلي للبنك بيتك وأنا بديك عشر في المية إذا ده إذا والبيت قيمته تلتمائة مليون يعملوا في البنك بمليار عشان يتلفع السعيد الزول ده ما شعل القروش لكن بيته برهنه ينتهي من داء يرهنه ليدك إخوانا الشدة جايز ولا ما جايز ما جايز ما جايز من أوجه كثيرة جدا منها الإشكال الموجود في البنوك منها الغش في رفع الشعير منها أنه اتخذ أجر هذا لشكل بغير منفعة حقيقية يعني أنت عندك عمارة وكتاجر شجّر شجّر ما في حاجة لكن تاجر رهن مكتوب في الورقة يرهن ب بي بي بيتك حق يرهنه وهو يشيل قروش من البنك على أساس بيتك ده يمشي تاجر بيع يمشي كده وبعدين رجع على البنك بفائدة أو بأرباح وأنت سيد البيت تشيل قروش أيدك لا قراعة هذا من أكل أموال الناس بالبعض لا يجوز والكسر يا أخي الله مدك شوف أدي قاعدة عندك قروش أكل أمشي أضرب الدجاج والفراخ والكبد ما عندك أكفي البابك عليه أنت وشوف عاق أكله كسرة يابسة مدك نفسك في ديون والتزامات الزوال داير عيش واقع غير واقعه والدار يأكل أكل غير أخله داري يفخ فخ ويظهر عند الناس يعديه ديون يلتك دين دا بيدين دا في النهاية يشتري بوضاعة قيمتها 20 مليون يمشي يكسره في السوق ب 12 مليون عشان يسد الدين عليه والشيك بتاع ذاك بتاع 20 مليون راجيو لما نجي الشيك ذاك أصلاً ما عنده حاجة بيسدد ذاك ذاته من يومه يمشي ويرمو في الحراسة والعندان بعد ذاك تطاقش عليك على كده شنو عيش واقعك يا أخي عيش على قدر عندك عندك أكل جري أولادا ما عندك جريوا في المدارس العادية يخفشنوا يعني ما الناس كلها من جري في المدارس العادية ضروري يقولوا أولاد فلان بيقروا في القبس ولا في وين ولا وين شنو يعني ما تمشي في النهاية يدخلوك الحراسة ويذلوك العساكر أنا كادا بقول لأنه في زول في الحراسة رأس الحمد لله ما دخلتها والله ما يدخلني وإن شاء الله ما أدين من زولي بإذن الله تعالى ما أدى إليه من ذو الحاجة هو يا ما عندك, عندك ما عندك خلاص فيشل عيب يا أخي الزول ده نادن والله يبكي بدموعه عمرتها شلو كسر البضاعة أقل ليه خسر الموض قال الناس الشيكة التانين دي المكانه مزان جني كويس بعد ما كانت الدين 12 بيقى دين 20 استرى بضاعة بعشرين لأجل وكسره في السوق بي 12 وأدى الزول النطاثر بتاعته ويتخارج والعجره لحد ما دخلوا بعشرين 20 في الحراسة قال له والله يا مولانا لو داير اسكراتش بعشرة 10 انت عارف انا دوله حاجه لو عندك موضوع ما تكلمني لانه بفضحك الكلام بقوله في الخطبه ما ابدس كويس لكن بقصد المعالجة ما بجيب اسم زول سي رزول قال له لو كان ده كيف قال لي والله لو داير سكراتش بعشرة عشان العسكري يجيبه لك إلا تديه عشرة مع الاسكراتش حقته طبعا ما في عسكري يقول لي نحن ما كده أنا بعرف الزودة قال لي كده ها ممكن أوديك له في الحراسة قال عسكري شفت قال أي حاجة العسكري ده يحكي يحكى نجابولك أكل ما بدخلوا إلا تديه خمسة الاف أكل يابولك إتا. مرة تجاباتك أكل في الحراسة ده. ما بدخلوا ليه إلا تديه ده شو ده ده, شو ده؟ الناس ما بيأخذوا مرتبات من الحكومة بيأخذوا مرتبات ليه؟ مش بشأن يحموا المواطن بشأن يعمل أي حاجة شفت قال العسكري ده في الحراسة دي قل ليه عشان أطلع من الحراسة الزنقة دي أرقد في الممر بناول العسكري المناول يعني زهر ده خاش في الشيك 20 مليون ودهي له كم مليون عشان يرقد بره بس يومية تشفت العصاب الناس شنو إخوان، اللي حصل لناش قالي ونأخذ الله مالا منعني زيارة الإخوان. قالي قم يا فلان قف في السوق ونادي أني أحللت الناس جميعا من ديوني. أجي ذل عفتك. كان قالوا الصباح العصر تكسرت عتبة الدار من كثرة الذين زاروه. كان مدين المدينة كلها. الناس العفلون دينا من جو. الوطاء الباب يتكسر. عاد عتبة الباب يتكسر. يحكون ما عفون. كانوا كان مدين الخليدة كلها. هين؟ قال قيس سئل هل رأيت أكرم منك؟ قال والله ما رأيت أكرم مني إلا في البادية. ذهبت فنزلنا في البادية وأنا وأصحابي عند رجل. قال فذبح لنا. ضبح لون وجاب لون الأكل قال فأكلنا فلما أصبحنا اليوم الثاني قام يذبح ثاني قام يذبح قلنا له يا فلا لا تحجد طعام البارحة موجود اللحم بتاعه ضبيحة كم يوم قال إني لا أطعم أضيافي بائتا أبدا ما بأكل ضيف حاجة بايتا حاجة من الفريزر ما بأكل ضيف. حار حار طوالي قال ضبح لنا، اليوم التالت ضبح برضو ضبح قلت لأصحابي إذا جلسنا مع هذا الرجل نفقره والله بالتريقة دي نحن ابن قال فانتظرناه حتى خرج لشؤونه فأخذت سرة من مالي فوضعتها عند زوجة الرجل قلت إذا جاء بعلك فقولي له الأضياف يقرؤونك السلام وأعطيه هذا قالوا مضينا النهار كله نمشي قال فإذا برجل في منتصف النهار يطلبنا يلوح لنا سرابه من بعيد قال فإذا الرجل يحمل حربة في يده شاير حرب سال حربة فوق يخش هذا ما قدر هذا ما, ما بتجيب لا حربة شاير حربة فوق قال قفوا أيها القوم اللي آمن أقول الحقيقة بدأ معهم بالشينا يا لؤما قال لونه قفوا قفوا وقفوا. قال أعطيتموني ثمن قراي دحق الضيافة ولا كيف يعني كنت نزيل في لوكندر أعطيتموني ثمن قراي والله أقسم به إما أن تأخذوا الصرف وإما أن أطاعنكم حتى أموت أو تموتوا حليفة بأن الله قالوا رمو الله يترجعوا قراركم يا أنا أقع فيكم من طرف يا سكتوري أكتبكم قال فأخذنا الصرة ومضينا نتعجب من شأنه هذه أخلاق أصيلة ودائما أقول للناس الأخلاق في الإسلام بغير تكلف الأخلاق في الإسلام بصورة تلقائية وتأتي متدفقة من خلال الوجدان السليم الذي يربّي الإسلام أتباعه عليه، أسأله الله تعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأسأله سبحانه أن يصرف عنا سيئة الأخلاق، فإنه لا يصرف عنا سيئة إلا هو. اللهم إننا نعوذ بك من البخل والشح. اللهم إننا نعوذ بك من البخل والشح. اللهم إننا نعوذ بك من البخل والشح. ومن غلبة الدين ومن قهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسن والبخل والجبن ومن غلبة الدين ومن قهر الرجال يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زك